ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وكثير من أهل الدنيا حينما يؤتى بهذا الحطام الثاني يتباهى به أمام أقرانح ولا سيما المحرومين وهذا من الخديعه حينما يغتر الإنسان بهذه الدنيا الفانية لأن ما يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يجعله بلاغا للدار الاخره وان الله فيه حتى تصير حياه الإنسان سجلا من الحسنات وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب الإنسان عليه أن لا يظلم نفسه وعليه أن يرقيها بالتوبة والعبودية وأن لا يجعلها في محل الضرار فإذا لم يرقيها بالتوبة والعبودية وجعلها في محل العقاب والمسؤوليه فقد ظلم نفسه إذا فليحذر الإنسان أن يكون ظالما لنفسه بل عليه أن يختار لنفسه أن تكون في سلامه وتأمل هذا الشرح البديح حينما قال وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب إذا جميع المعاصي هي ظلم للنفس قال الكافر ما أظن أن تثنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء وهذا النظر القاصر وينبغي على الإنسان أن يتعرف حقائق الأشياء وأن ما نملكه سيذهب منا أو نذهب عنه والذلك كل نعمة من نعم الدنيا منغصة إما أن تنزع منك في حياتك وإما تنزع عنها لكن ما الذي يبقى يبقى العمل الصالح ويبقى أن تحتسب النية في كل شيء تؤتاه في هذه الدنيا الآية السادسة والثلاثون وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا وما أظن أن القيامة حادثة إنما هي حياة مستمرة وهذا بسبب النظر القاصر وأن الإنسان لا يعرف حقيقة الأشياء وإلا فإن يوم القيامة هو مرجع للناس ينالون فيه الحساب والجزاء والقصاص وهو من رحمة الله تعالى وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت أو وأرجعت إلى ربي لاجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث والإنسان حينما لا يعرف لماذا هذه النعم بيده عليه أن يعلم أنها اختبار وامتحان وأنك لن تؤتى في هذه الدنيا من شيء إلا اختبارا وامتحانا فينظر الله تعالى ماذا يعمل العبد في هذا الاختبار والامتحان فلما لم يعرف الإنسان حقائق الأشياء بنية النتائج السيئة فظن أنه أعطيها لاستحقاقها فربنا يعطي في الدنيا من يحب ومن لا يحب اختبارا وامتحانا أما في الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب الآية السابعة والثلاثون قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام وتأمل هذا على أن الإنسان لا بد أن يدعو إلى الله تعالى بلطف وسكينة وأن يبين الإنسان للناس حق الله تعالى في كل شيء أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقت أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضائك وجعلك كاملا فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك إذن جميع ما في أنفسنا من الآيات تذكرنا بقدرة الخالق سبحانه وتعالى والليل والنهار وجميع ما حولنا يذكرنا بالبعث والنشر الآية الثامنة والثلاثون لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أنا لا أقول بقولك هذا وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا ولا أشرك به أحدا في العبادة إذن على الإنسان أن يستشعر أن كل شيء في هذا الكون هو ملك لله تعالى وأن هذه الحياة ملك لله تعالى وأن المتصرف فيها بغير إذن مالكها فهو لص واللص جزاءه الحساب الآية التاسعة والثلاثون ولولا إذ دخلت أنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله وتأمل هذه الكلمة العظيمة التي يقوله الإنسان حينما يرى شيئا له أو لغيره مما يصره هذا الذي ينبغي ويرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فهو الخالق وهو البالك وهو المدبر تأمل وهلا حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا يعني أنت قلت هذا وتعاليت لأنني أفقر وهذا يقع كثيرا ممن اوتوا شيئا من حطام الدنيا أنهم يتكبرون على الضعف الآية الأربعون فعسى ربي أن يؤتيني خيرا جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك ارضا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام لملوستها إذن على الإنسان أن يحذر على الإنسان أن يحذر سطوة الله ونحذر عذاب الله وأن النعم تزول من الإنسان إن لم يستخدمها في مرضاة مزدها الآية الحادي والأربعون أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يذهب ماؤها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها والذالب هذا الماء نعمة من أعظم النعم والأرض لما الإنسان لديه أرض ويستطيع أن يوصل إليها الماء فهي نعمة عظيمة وعلى الإنسان أن يتفكر بهذا الماء إذا أراد الله أن يذهب هذا الماء يذهبه فعلى الإنسان أن يستشعر هذه النعمة وأن يطالع هذه المنا من الله سبحانه وتعالى فالعارف يسير بين مطالعة المنا ومشاهدة عيب النفس الآية الثانية والأربعون وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وتحقق ما توقعه المؤمن فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال وهكذا يندم الإنسان حيث لا ينفعه الندم وإنما يراقب الإنسان نفسه ليكثر من التوبة واللجأ إلى الله تعالى ويتبرأ الإنسان من الحول والقوة إلا لله سبحانه وتعالى والحديقة صاقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب ويقول يا ليتني آمنت بربي وعده ولم أشرك معه أحدا في العبادة فعلى الإنسان أن يحذر عذاب الله تعالى وعقاب الله تعالى وأن يراقب نفسه وأن يحذر الذنوب فإن الذنوب مهلكة الآية الثالثة والأربعون ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب وهو الذي كان يفتخر بجماعته وما كان هو ممتنعا من اهلاك الله لحديقته فربنا جل جلاله لا يعجزه شيء وكل شيء بارادته الايه 44 هنالك الولايه لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا في ذلك المقام النصرة لله وحده الذي ينصر ويأتي بالخير ويدفع الشرف بالله سبحانه وتعالى والإنسان ما لي حتى ينال ولاية الله تعالى هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين إذن المؤمن على خير كثير حينما يكون على تقوى وعبادة ولجا إلى الله ويعبد ربه خوفا ورجاء فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم أي خير عاقبه لهم في الآخرة فلهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الداء الآية الخامسة والأربعون واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا وتأمل هذه الامثال فهي من رحمة الله تعالى هي إنعامات من عند الله تعالى وهي تذكرنا بالآخرة فمثلها هذه الدنيا في زوالها وسرعة انقضاعها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزائه إلى نواح أخرى فتعود الأرض كما كانت وكان الله على كل شيء مقتدر لا يعجزه شيء فيخي ما شاء ويفني ما شاء وتأمل هذه الأسجار حينما تلقي أوراقها في ما بعد ذلك تثمر يذكرنا بذهاب أوراق أعمارنا وأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار وكذلك حال حينما تعود الأوراق من جديد وتثمر من جديد يستثمر الإنسان البعث والنشر. فعل الإنسان أن يستثمر وقته وأن يكون شحيحا بالوقت لا يضيعه ويجعل الإنسان عمله في طاعة وعبادة بل حتى أمور الدنيا على الإنسان أن يستخدم هذه الأمور في طاعة الله تعالى من فوائد الآيات على المؤمن أن لا يستكين أمام عزة الغني الكافر يعني هذه مسألة مهمة جدا على الإنسان أن لا يضعف بل عليه أن يكون عزيذا بالله تعالى وأن يؤدي حق الله تعالى في الدعوة إلى الله تأمر على المؤمن أن لا يستكين أي أن لا يضعف أمام عزة الغني الكافر باعتبار هذا يتكبر وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله وهذا الواجب ينبغي علينا جميعا أن نقوم به والإقار بوحدانيته وشكر نعمه وإفضاله عليه وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله والإقار بوحدانيته وشكر نعمه وإفضاله عليه هذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن نستفترها نحن وأن ندكر أبنائنا وأن ندكر الآخرين في الإيمان بالله الإقرار بالوحدانية شكر النعم وأيضا هذا الإفضال من عند الله تعالى لأن الإنسان إذا طال عن نعم سوف يحب ربه وإذا طال عن نعم لن يعصي الله بهذه النعم ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها بأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اذا هذه الكلمة اجعلها تتكرر قد تدخل في المطبخ ترى شيء يعجبك تقول هذا رحمته من ربي تدخل في الصالة تجد الاثاث يعجبك تقول هذا من فضل ربي وهكذا على الإنسان أن يستشعر هذا الانعام والإفضل إذا أراد الله بعبد خيرا عجز له العقوبة في الدنيا يعني من طبعا السلامة لا يعدلها شيء والمؤمن يدعو ربه ربنا آتنا آل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن عذاب الدنيا ايسر